ستجاب جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين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 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب نار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّمَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَقِمُونَ